إلى موضوع دقيق هو موضوع المكثرات لأن المسلمين فيما بينهم قد يقعون في منزلق خطير وهو أن الذي يخالفهم يكثرون فالتكفير شيء خطير جدا فمن كفر مسلما فقد كفر لذلك يجب أن نعلم ما حدود الكفر وما حدود الإيمان في هذا الفصل حديث عن المكفرات وقبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من تقديم قصير كنا قد شرحنا سابقا أن الإسلام هو انقياد كلي للشريعة الإلهية انقياد كلي فالذي ينقاد بجوارحه وحواسه وكل حركاته وسكناته ويؤدي العبادات ويطبق المنهج الرباني هذا يسمى مسلما لأنه استسلم لهذا الشرع الحنيف فإذا خرج عن هذا المنهج يسمى فاسقاً لأنه فسق بمعنى خرج أما الإيمان فشيء آخر الإيمان تصديق أولاً وإقبال على الله ثانياً تصديق وإقبال من علامات التصديق أنك تقبل على الله عز وجل بينما الكفر تكذيب وإدبار الإيمان تصديق وإقبال والكفر تكذيب وإدبار فحينما ينكر الإنسان أحد العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة فقد كفر إذا أنكرها لذلك الكفر كما تعلمون نقيض الإيمان والكفر إذن هو عدم التصديق ولو بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلينا بطريق يقيني قافع الشيء الذي وصل إلينا بطريق يقيني قاطع هذا إذا أنكرناه فقد كفرنا والإمام الرازي في تفسيره الكبير يقول الكفر عدم تصديق الرسول بشيء مما علم بالضرورة مجيئه به أقول هذا الكلام مرارا هناك مجموعة من العقائد يجب أن تعلم بالضرورة فالاعتقاد بها إيمان وإنكارها كفراً والكفر هو إنكار عقيدة وصلت إلينا بطريق قطعي الثبوت قطعي الدلالة يقيني فالإيمان لا يتم إلا بالتصديق بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن جميع أركانه مع فروعها وحدة متماسكة تماسكا تاما الإسلام كل لا يتجزأ فيجب أن تؤمن بكل عقائد الإسلام إيمانا تاما فلو اختل شيء من هذه العقائد ولم تؤمن به بل أنكرته فهذا هو نوع من أنواع الكفر ما الدليل على ذلك طبعا يكفر من رد العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة ويكفر من رد بعضها والدليل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى مخاطبا اليهود في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 فالذي ينكر فرضية الصلوات الخمس هذا كافر ليس الذي يترك الصلاة من ترك الصلاة تهاونا لا يسمى كافرا لكنه من أنكر فرضيتها وقال لم الصلاة ما فائدتها هذه لا جدوى منها من قال كذلك فقد كفر أو أنكر شيئا من القرآن الكريم الثابت بالتواتر أو اعتقد إباحة الزنا وقد حرمه الله عز وجل أو اعتقد إباحة الخمرة وقد حرمها الله عز وجل إذا كل شيء معلوم من الدين بالضرورة إنكاره كفر هناك موضوع دقيق هو من آمن بشيء فقد كفر بنقيضه والشيئان النقيضان يعنيان أن أحدهما ينقض وجود الآخر فالضوء ينقض الظلمة والظلمة تنقض الضوء إثبات الظلمة هذا الإثبات ينكر وجود الضوء وإثبات الضوء ينكر وجود الظلمة فالضوء والظلمة شيئان متناقضان والإيمان والكفر شيئان متناقضان فمن آمن بشيء فهو كافر بنقيضه ومن كفر بشيء فهو مؤمن بنقيضه هذه قاعدة مسلب بها دليلها من كتاب الله قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها والله سميع عليم إذا الإيمان بالشيء يقتضي الكفر بنقيضه مثلا قال عليه الصلاة والسلام من آمنه يعني من آمن بالسحر أو بالكهانة فقد كفر بما أنزل على محمد أنزل على محمد هذا القرآن وكل هذا القرآن يؤكد أنه لا إله إلا الله فإذا اعتقدت أن الكاهن يعلم الغيب فهذا كفر قال الله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله له غيب السماوات والأرض فإذا اعتقدت أن الكاهن يعلم الغيب اعتقادك بهذا ينتج عنه كفر يقيني بالله عز وجل من أتى عرافا أو كاهنا كما قال عليه الصلاة والسلام فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد إذا الإيمان بالشيء يقتضي الكفر بنقيضه المكفرات لها أصول هذه الأصول مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. نحن كبشر عاجزون عن أن نعلم ما في القلوب. ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب ونحن البشر نحكم بالظاهر والله يتولى الثرائف والحديث الشريف الشهير حينما عاتب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه الكرام في بعض المعارك حيث قتل رجلا وقبل أن يقتل شهد أنه لا إله إلا الله قال يا رسول الله قالها ليتقي القتل فقال عليه الصلاة والسلام أشققت على قلبه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب أما البشر نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وما دام الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه اللسان وأقر به اللسان وصدقه العمل فهناك المكفرات الاعتقادية وهناك المكفرات القولية وهناك المكفرات العملية يعني هناك اعتقاد يكثر صاحبه وهناك قول يكثر صاحبه وهناك عمل يكفر صاحبه فإنكار الخالق جل وعلا كفر ما بعده كفر وهذا يسمى أيضا بالإلحاد إنكار وجود الخالق إنكار صفات الكمال فيه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من ينكر رحمته أو حكمته أو عدالته أو لطفه أو قدرته فقد كفر. من أنكر وجوده فقد كفر. ومن أنكر صفات الكمال فيه فقد كفر. أو من وصفه بما هو منزه عنه فقد كفر. من قال إنه غير محيط علما بكل شيء فقد كفر من قال إن الله لا يعلم بما سيكون فقد كفر لأن الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون إذا أنكرت وجوده إذا أنكر المرء وجوده أو أنكر علمه أو أنكر حكمته لما هذا الزلزال؟ لما هناك مجاعة في الأرض؟ إنك بهذا تنكر حكمته من أنكر علمه أو حكمته أو عدالته أو رحمته أو قدرته فقد كفر من نفى عنه كمال القدرة لم ينفي قدرته لكنه نفى كمال قدرته أو كمال علمه أو كمال عدله فقد كفر لذلك موضوع العقيدة أخطر موضوع في الدين يجب أن تعلم علم اليقين ما ينبغي أن تعتقد به من أنكر إرسال الأنبياء أو بعث الرسل فقد كفر من كذبهم فيما نقلوا عن الله عز وجل فقد كفر من أنكر نبيا واحدا منهم من أنكر رسالة واحدا منهم فقد كفر من أنكر الأمور الغيبية التي نقلت لنا عن طريق الكتب السماوية القفعة الثبوت القفعة الدلالة التي جاءتنا عن طريق التواتر وتعريف التواتر ما رواه الجمع عن الجمع ما رواه الجمع عن الجمع من العدول الثقات الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. فمن أنكر الملائكة فقد كفر لأن الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر الملائكة من أنكر الجنة فقد كفر من أنكر الكتب السماوية إجمالاً فقد كفر من أنكر بعض الكتب السماوية فقد كفر بعض أنواعي المكفرات الاعتقادية يتعلق بالله عز وجل وبأسمائه الحسنة وبعض هذه المكفرات يتعلق بالأنبياء وبعض هذه المكفرات يتعلق بالغيبيات وبعض هذه المكفرات يتعلق بالأحكام الشرعية فمن زعم أن الصلاة غير واجبة فقد كفر, فقد كفر من أنكر تحريم المحرمات وزعم أنها غير محرمة الله عز وجل لن يحرم الخمرة هكذا يقول بعضهم من أنكر تحريم الزنا أو أنكر تحريم الربا أو عقوق الوالدين أو أكل أموال الناس بالباطل أو القتل بغير الحق من اعتقد أن الزواج لا جدوى منه استفاح أفضل من الزواج هذا كافر يعني أي شيء شرعه الله لنا بالدليل القاطع إنكاره إنكار الذي أمرنا به كفر وتحليل الذي حُرِّنَ علينا كفر إذن هذه المكفرات الاعتقادية من قال بلسانه أنا أعتقد كذا وكذا من هذه البنود فهذه مكفرات اعتقادية فالإباحيون قطعا كفار أصحاب الأهواء الشهوانيون الذين يعيشون للذاتهم ولا يبالون كيف اقتنصوا هذه اللذات أم من طريق المشروع أم من طريق محرم هؤلاء بالنص الدقيق هم كفار وأما المكثرات القولية من استهزأ بالدين أو استهزأ بعقائده سباب الخالق جل وعلا سباب الرسل الكرام سباب الكتب السماوية سباب الدين هذه كلها مكفرات قولية الاعتراض على عدالة الله عز وجل الاعتراض على قضاء الله وقدره هذا كله من المكفرات القولية لكن, هذا لكن هذه المكفرات القولية لا تكون مكفرات قولية إلا بشرط أن تكون في حالة يؤخذ فيها الرجل على إقراره فلو كان مكرهاً أو لو كان غائباً عن الوعي فلا يكفر بهذه الأقوال لو كان كافراً أصلياً وقال هذه الأقوال فهو قد عبر عن كفره ومن كان مسلما وقال مثل هذه الأقوال فقد يرتد عن دينه على كل كما قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه بعض أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله في وضع صعب جدا بين أيدي كفار مكة وهم يعذبونه أكرهوه على أن ينطق بكلمة الكفر فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني خفف عنه وقال لا عليك فإن فعد ونزل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله غضب من الله ولهم عذاب عظيم المكفرات العملية طبعا الأعمال تعبر عن ما في القلوب والأقوال تعبر عن ما في القلوب وإذا عبرت عن ما في قلبك بلسانك فهذه كلها مكفرات تمزيق المصحف هذا من المكفرات إلقاؤه في القادورات السجود لصنم هذا من المكفرات من أتى فعلا من هذه الأفعال وقامت القرائن على أنه غير معذور ولا مضطر ولا مكره وليس جاهلا بهذا طبعا هذا ينسحب عليه حكم الكفر يعني يتضح من هذه المكفرات أن الإنسان لا يكفر إلا إذا صرح أو قال أو عمل عملا من لوازم الكفر أما أن نحكم به ظنا فهذا هذا من الكبائر تكفير المسلم من الكبائر مسلم قائم بواجباته قائم بعباداته يؤدي ما عليه لأنك لأنه اختلف معك في الرأي في الفروع ولا في الأصول تكفره هذا من الكبائر الإمام الذهبي في كتاب الكبائر عد تكفير المسلمين من الكبائر فبذلك الإنسان هذا الموضوع له هدفان الأول أن يعلم ما المكفرات الاعتقادية وما المكفرات القولية وما المكفرات العملية من أجل أن يتورط في اتهام الناس بالكفر حتى لو اتهمتهم بالكفر في نفسك وقعت في الكبائر في الكبائر الغيبة في بعض حدودها غيبة القلب إذا اعتقدت أن هذا الذي أمامك ليس مؤمنا من دون دليل قطعي فهذا كفر وهو من الكبائر وقد صنف الكفار على أربعة أصناق الصنف الأول الكافرون الضالون وهم الذين ينكرون الله بألسنتهم لأنهم لا يعلمون وجوده في قلوبهم ينكرونه بألسنتهم لأنهم لا يعلمون وجوده في قلوبهم وقد أشار كتاب الله عز وجل في سورة الفاتحة إلى هذا النوع فقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالون الذين أنكروا وجود الله بألسنتهم لأنهم ما عرفوه في قلوبهم أفمن يعلم أن ما أندل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الصنف الثاني الكافرون الجاحدون وهم الذين ينكرون الله بألسنتهم مع أنهم يعلمون وجوده في قلوبهم ككفر بعض كفار قريش كفر بعض اليهود الذين عرفوا أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله ومع ذلك أنكروا رسالته الذي يعرف في قلبه وينكر في لسانه هذا كافر جاحد والذي ينكر بلسانه ولا يعرف في قلبه فهذا كافر ضال وأما الصنف الثالث فهم الكافرون المعاندون وهم الذين يعرفون الله في قلوبهم ويعترفون به بألسنتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله ومع ذلك فهم يعاندون في الإيمان برسله واتباع شريعته ويستكبرون عن عبادته لأسباب كثيرة منها الحسد والبغي ومنها الكبر ومنها الطمع ومنها الرغمة في اتباع الشهوات ونحو ذلك بعضهم قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوزدتني سمحا بذاك مبينا، لكن يخشى على مكانته أو يخشى على مصالحه أو يخشى على شهواته هؤلاء الكافرون المعاندون والصنف الرابع هم الكافرون المنافقون الذين يتظاهرون بالاعتراف في ألسنتهم وقلوبهم منكرة غير معترفة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار الإيمان درجات والكفر دركات والكفار المنافقون في الدرك الأسفل من النار بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون الكفار مخلدون في العذاب ولقد قرر القرآن الكريم أن الكفار غير المعذورين غير المعذورين بكفرهم هم من أهل النار في الدار الآخرة وأنهم مخلدون في العذاب، وأن الله لا يغفر لهم كفرهم وإشراقهم به بخلاف غيرهم من عصاة المؤمنين، فقد تشملهم رحمة الله بالعفو والمغفرة كرما منه وفضلا إذا شاء الله ذلك. إن الله لا يغفر أي يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله. فقط ظل ضل ظلاً بعيدة. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم ملأ الأرض ذهبا ولو افتذبه. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يعني هذا الموضوع أردت أن أقرره لكم لخطورته. أولاً من أجل أن تعرف حدود الإيمان وكيف أن الإنسان إذا خرج عن هذه الحدود فقد وقع في الكفران ومن أجل ألا تتورط في كبيرة ألا وهي تكفير المسلمين المؤمنين الصادقين بقي علينا في موضوع العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان سوف نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله وقوته والآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين في إحياء علوم الدين الجزء الأول المتعلق بالعلم والذكر وبعض البحوث الأخرى يعني انتهى الحديث عنها ودخلنا في أبرز ما في الإحياء أبرز ما في الإحياء الربع المهلكات والربع المنجيات الأخلاق الرديئة الزميمة التي تهلك صاحبها والأخلاق الفاضلة التي ترفع صاحبها هذا أبرز ما في الإحياء نبدأه في هذا الدرس ونتابعه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة من آفات النفس هي آفات اللسان فخطر اللسان عظيم ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير أيها الإخوة الأكارم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه قال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أن أخذ بما نقول فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد السنتهم؟ هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألثنتهم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمزي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت والقول الذي تعرفونه جميعا وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عن أختها صفية إنها قصيرة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته وقال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاته أي كيف النجات فقال عليه الصلاة والسلام أنسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أنسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وقال عليه الصلاة والسلام من, من تكفل لي ما بين لحييه ما بين اللحيين هو اللسان وما بين رجليه تكفلت له بالجنة من ضبط لسانه وضبط شهوته من تكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه تكفلت له بالجنة وكان أبو بكر رضي الله عنه يضع حصافا في فيه ويمنع نفسه عن الكلام وكان يشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وعن عبد الله بن مسعود أنه قال والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان وقال طاووس لساني سبع إن أرسلته أكلني لساني سبع وحش مفترس إن أرسلته بمعنى أطلقته أكلني وقال الحسن ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. أما بعد فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير ومن عد كلامه من عمله من عد كلامه من عمله رضي. قل كلامه إلا فيما يعني. وقال يونس بن عبد الله ما من الناس يكون منه لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله يعني من صلح لسانه صلح عمله. وقال أبو بكر العياس اجتمع أربعة ملوك ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر فقال أحدهم أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل وقال الآخر إني إذا تكلمت بكلمة ملكتني ولم أملكها وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني وقال الثالث عجبت للمتكلم إن رجعت عليه إن رجعت عليه كلمة ضرته وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. أنا على رد ما لم أقول أقدر مني على ما قلت هذه الآيات والأحاديث وأقوال الصحب الكرام والتابعين الأجلاء. والعلماء هذا كله تحت بيان خطر اللسان يعني معظم المسلمين فيما أعلم يبتعدون عن الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة ولكن معظمهم واقعون في هذه الآفات لا يخلو مجلس من غيبة أو نميمة أو مهتان أو إذك أو قذف أو تجريح أو سقرية أو محاكاة أو تقليد من الآفات اللسانية وسوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى جميعا آفات اللسان من هذه الآفات أقرأ لكم بعض عناوينها. الكلام فيما لا يعنيك هذا من آفات اللسان فضول الكلام من آفات اللسان الخوض في الباطل من آفات اللسان المراء والجدال من آفات اللسان الخصومة من آفات اللسان التقعر في الكلام من آفات اللسان الفحس والسب وبذاءة اللسان من آفات اللسان اللعن الغناء والشعر المزاح من آفات اللسان إفشاء السر من آفات اللسان السخرية والاستهزاء الوعد الكاذب الكذب في القول واليمين الغيبة وهناك آفات كثيرة نأتي عليها جميعها إن شاء الله تعالى نأخذ واحدة منها الأولى الكلام فيما لا يعنيه اعلم أيها الأخ الكريم أن رأس مال الرجل وقته وقته فمهما صرف وقته في ما لا يعنيه ولم يدخر به ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله كلام مباح فلان اتزوج اتزوج اجاو لا لا ما اجا شو السبب هو لما منه لما منا ما دخلتك أنت بالموضوع؟ أخي أنت شو تأخذ معك في الشهر؟ والله الأدبك فوق ما دخلتك فيني أنت؟ شو هو الكلام هذا؟ الكلام فيما لا يعني الفضول تتبع أخبار الناس تصيد سقطاتهم الوصول إلى ذخائر نفوسهم هذا من آفات اللسان يعني أقل ما فيه أنك تستهلك به رأس مالك أقل ما في هذا أنك تستهلك بهذا الكلام رأس مالك الذي هو الوقت فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك وأحمد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لذلك لو استعرضنا ما يقال في السهرات، في الولائم، في اللقاءات، في النزهات أربعة أخماس الكلام يدخل تحت هذا الباب. هذا ما في غيبة، ما في فحش، ما في نميمة. إذا خلى المجلس من من المعاصي الصريحة، أقل ما يقال إنه كلام فيما لا يعني. وعلاج ذلك كله أن يعتقد الإنسان أن أنفاسه رأس ماله وأن رسانه شبكة يقدر أن يقتنط بها الخيرات الحسان فإهماله لذلك وتضييعه خسران مبين يعني كثير لطيف الإنسان يعرف الحقائق لكن الأقوى والأجدر أن نكون في مستواه كل كلام ابن آدم عليه لا لف، إلا ذكر الله تعالى وما وراءه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآفة الثانية من آفات اللسان فضول الكلام. قال عليه الصلاة والسلام نضر الله وجهه. من أوجز في كلامه واقتصر على حاجته. من أوجز في كلامه واقتصر على حاجته. ففظ الكلام مزمن وهو يتناول الخوض فيما لا فيما لا يعني أيضاً والزيادة فيما يعني. شوف. فيما لا يعني أول آفة من آفات اللسان. الزيادة فيما يعني. فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر أخي فلان قابلته والله قابلته رحت أول مرة ما لقيته انتظرت رجعت للبيت ضايقت أخير. بالآخير قابلته أنت طبعا بالآخير قابلته بس المرة الثانية كمان ما لقيته كمان أولي ما بلتأ اليوم أخي هذا كلام كله لي الملخص قابلته بالآخير حتى الذي يعنيه يجب أن تذكر منه ما هو موجز ما هو مكثف صونا للوقت نعم ويمكن أن يجسمه ويكرره وهذا كله من آسة الفضول إذا ذكرت كلمتين تكفي الأولى فالثاني فضول إذا ذكرت قصة أو ذكرت قصتين تكفي القصة الأولى فالثانية فضول قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال عطاء إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعذرون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمرا معروفا أو نهيا عن مُنكر أو أن تُنفق لحاجتك في معيشتك التي لا بد منها. أتنكرون؟ أن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وعن اليمين وعن الشمال قعيد وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه وقال ابن عمر رضي الله عنه إن أحق ما طهر الرجل لسانه هذا ينقلنا إلى موضوع فرعي فضول الكلام آفة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا أعجبه كان يدعو ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ليصرف نفسه عن هذا الشيء. الآف الأولى إذن أن تتكلم في ما لا يعنيك والآف الثاني الثانية أن تزيد عن الحد المقبول في ما يعنيك. التكلم في ما لا يعني آف والزيادة في ما يعني آف.